وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إِلاَّذ نَهَتُم مِنَمُشِكينَ ثَُّ لَم يَ قُصُوكُمْ شَيئأَ وَلَم يُظَاهِرُ عَلَيكُم أَ أحدَدًَا فَأَتّ إلَيْهِم هدَهُم إى مُددَّتِم إِ اللهَّه يُحبُّ الْ فَإذًا سَلَخَل الأشْحُرُ الْحُرُم فَقُتُل الْ المُشرِكينَ حَيثُ وَجَتمهُم وَخُذُهُم وَحصُوهم وَقُدُ لَهُم كُ مَرْخَدَ فَإِن تَابُوا وَأَقام الصَّلَةَ وَآتَ الزَّكاتَ فَخَلُّ سَبِيلَهُم إِ اللهَّه غَفور الرَّحيِيم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 كَمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَظْهَرُونَ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا الْوَلَاذِمَهُ يَرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشْتَرَوُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سبيله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 وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُعْلَمُونَ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ كَافِرُونَ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ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 119. وعب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم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 ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ 112. والله غفور رحيم 113. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا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 119. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع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 زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم فروا في سبيل الله إذ ساقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من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 إلا تنصروه فقد نَصَرَهُ الله إذ أخرجه الذين كفعوا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا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 امْ فِي غَفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ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 لَو غَرَج فِيكُم م زَادُكُمْ إِلَّا خَذَلَ وَلَ أَوْضَخِ لَا لَكُم يَبِغونَكُمُْ الْفِثْْنَةَ وَفِيكُم سََّاعونَ لَهُمْ وَلَّهُ عَليمُ بِظَّالِمِين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 ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 وَنَحننُ نَ تَرََّّصُ بِكُمْ أَ يُصبَكُم اللهَّهُ بِعَذاَابِم مِ يدِهِ أَوْ بِأَدينَ فَتَرََّّصُون إِ مَكُم مُتَرَِّصُون ق الأأَم فقُوقعًَا أَوْكَررهَ اللَ يتَقََّلَ مِنْكُم إِ نَّكُم كُ تُمْ قَوْمًَا فاسقين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 وَلَا يَأتُونَ الصَّلَةَ إِللاا وَهُمْ كُسَلَ وَلَا يُم فِقُونَ إِللا وَهُمْ كَالِعون فَلَا تُجِبكَ أَموَالُهُم وَلَا أَولادُهُم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 وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُطْعِمُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُطْعَمُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ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 112. والله عليم حكيم 113. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن 114. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم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 أَلَمْ يُعَلِّمُوهُ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّهُ نَارٌ حَرِقٌ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ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 112. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب 113. قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون 114. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض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 119. ونفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم 110. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة ثَرَا امْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتِعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتِعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتِعُوا بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ خَابُوا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 عابدي مدين والمقتفات اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون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 أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم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 فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقٌ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطلوب 111. مِنَ من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم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 وَكَارَهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تُنْفِقُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكْ قَلِيلا وَلْيَبْكُ كَثيرا جَزاءا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِن رَجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَ ذَنُوكَ لِلخُرُوجِ فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَلَمْ مَرَّتْ بِكُمْ الْعُدُوُّ مَعَ الْخَالِفِينَ 112. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره 113. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم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 ذَنكَ اُونَ الطَّولِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُم مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لَهُمُ الخيرات وأولئك هم المفلحون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 يحلفون لَكُمْ لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين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 119. اتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم 111. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتر تَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَئِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل توبته عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقولوا امنوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 117. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم وَآخَرُونَ 118. وآخرون مرجون لأمر الله إما يَتُوبُ وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم.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 إيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين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 دَائِبُونَ العَابِدُونَ الحَامِدُونَ سَائِحُونَ رَبَّكَعُونَ السَّاجِدُونَ الأَامِرُونَ بِالمَعروف الأَامِرُونَ بِالمَعروف وَالنَّاهُونَ عَنِ المُنكَرِ لحدود الله 119. وبشر المؤمنين 110. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب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 وَالَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَلَمْ الْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ مَتَابَ متاب عليهم ليتوبوا 112. إن الله هو التواب الرحيم 113. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله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 ذَلِكَ بِأَهُ لا يُصيبُهُم ظَمَأُون وَلَا نَصَبُون وَلَا مَخمصَتُم فِي سَبِي لللهِ وَلَا يَطَعون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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِذُوا فِيكُمْ غِلْظَةٍ وَاعْلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ 114. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا 115. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما